ولا شيء أعلى منك مجدا وأمجدو، ملك على عرش السماء مهيمن لعزته تعن الوجوه وتسجد، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، وما هو فوق العرش فرد موحد، ومن لم تنازعه الخلائق ملكه، وإن لم تفرده العباد فمفرد، ملك السماوات الشداد وأرضها.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 خلق ينطوي على كل فضيلة ويحتوي على كل عفة ويتضمن كل نزاهة إذا اختل هذا الخلق تصدع البريان واختل النظام واستشرى الفساد وسادت الخيانة وعمت الخديعة وبذلك تنهار المجتمعات وتذهب القيم والأخلاق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 بين الإسلام وبين الكفر إن الدين عند الله الإسلام ومختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينات وكذلك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وأهل الكتاب كفار وعقائدهم باطلة إن أرادوا أن يمارسوا خصائصهم في أذيرتهم جاز لهم أما مسلم يشاركهم في مسلمين تركهم ناس ما في شارع تقول يعني في ناس بيحبوا وجوطة كده والزحمة لغا الناس ما في الشارع كله ذا الشيء له وكتابه ماشي خش مع الناس حكاية عجبوا لما دي عجبوا ولو فيه هتافات ممكن يرتف يعني الناس بيحبوا الهتافات والمظاهرات الحجدي لو لقى أي ناس في مظاهرات مش معه ينبغي ألا نشاركهم والذي أراه والحمد لله أن عامة الشعب لا يشاركونهم وينظرون ينظرون إليهم باعتبارهم ظالم وهذا صحيح لأننا نردد هذا كل يوم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 إما أن يترك صاحب دين دينه لآخر أو أن يترك هذا دينه لآخر أما غير ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم وبالرغم من أن الحكومات فتحت لهم ولكن لن يرضوا عنه بالرغم من ذلك لن يرضوا عنهم لأن الله قال ذلك ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم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 وده ودعنا من ابن القيم ده الدين قال ليه تتبعوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قال ابن القيم قال عمر بن الخطاب ونقل عنه ذلك ابن تيمية في اقتضاء الصلاة المستقيم قال اجتنبوا أهل الكتاب في أيام أعيادهم فإن الصخطة تنزل عليهم أعوذ بالله اجتنبوهم في أعيادهم ما لو لقيتوا ما شفوا شارع عبيد منهم لا بعيد منهم من العذاب العذاب السخطة سخط الله بيكون نازل عليه في بعض الناس قد يسمع هذا الكلام من عمر بن الخطاب ويظنه مخالف لحقوق الإنسان وللديمقراطية ولأحكام الأقلية وللمرونة وللسماحة وللدعوة بالتي لا عمر ما ظلمهم رضي الله عنه كان كانوا يعايشونه في بيت المقدس في المدينة كان يعاملهم بالتي يحسن كان يعطي كبير اليهود من بيت المال لكن هناك نواحي اجتماعية تسلم عليه تأكل معه تشرب معه فيما ليس حرام علينا خنزير ما تأكل لكن هذا عقل يفول هذا عقل أي أكل تأكل معه تعزمه ولد مرد تزوره هو مرد تزوره رجو تهني ما تأوزول تعزي لكن ما تهنيه بعيده هذه فواصل عقدية في حاجة فواصل بيجي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 إنه كان ظلوما جهولا وذلك كل التكاليف الشرعية الصلاة أمانة الغسل أمانة الوضوء أمانة العبادة أمانة المواقيد مواقيد الصلاة أمانة العبادات كلها أمانة وإن مفهوم الأمانة يتسع فتصبح الكلمة أمانة ووسائل الإعلام ومنابل التوجيه أمانة الأبناء والذرية في أعناقنا أمانة الحياة الزوجية قائمة على الأمانة الجوارح إن السمع والبصر والفؤادة كل أولئك كان عنه مسؤولة كلها أمانات العهود المواثيق الوظائف العامة أمانات المرافق العامة أمانات الأمانة مفهومها يتسع ولتعلم أن مفهوم الأمانة مفهوم واسع أحدثك قليلا عن أنواع الأمانات النوع الأول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 يلقى الله يوم القيامة سارقا هذه سرقة ويغفر للشهيد كل شيء إلا الدين رواه مسلم الشهيد لا يغفر له الدين أمة تعطيك الإسلام يعطي الأمة إحساس بأن هذه مسألة مهمة وقص على ذلك الأمانات الصغيرة مثل الشريط المعار وحشان من زور الشريط قال له بس أسمع وارجع لك لحد أحسن ما أرجع لك الكتاب قال لو سمحت أشير الكتاب ده أقرأ ورجع لك ما يرجع لك نحياً تاني هذا تضييع للأمانة حتى ولو كان شيئا يسيراً هذا تضييع للأمانة لذلك كان بعض السلف لا يعطي كتابا إلا برهنة قال لي إذا تتسلف منه كتاب طبعا كتب مقيمة كتب كلها في الدين إذا تشير كتاب في التفسير يقول لك أرهن لي حاجة يشير رهنة عديد يرهن منك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 وللأسف الشديد اللغة تقول يقول الشلزول ويشير منه ويكلم الناس يقول لهم دقسته دقسته يقول لهم دي لغته لكن أعوذ بالله تأتي يوم القيامة سارقة أهي دقسته غشيته خدعته لكن يجبل المؤمن على كل شيء بئسة الكذب والخيانة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 إن الله كان سبيعا سميعا بصيرا حتى لا تحابي في الوظيفة وتجامل في الاختيارات وفي اللجنة وللأسف الشديد هذا الباب دخل فيه شيء كثير من ألوان الفساد قد غير المؤهل غير الأمين وغير الحفيظ وغير قالت يا أبا تستأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين الولايات تحت الولايات أن الحكم. يحتاج تحتاج هذه الولايات الى امانة ولذلك في البخاري اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة قال وكيف تضيع الأمانة قال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة اي الشخص ادوه وظيفة ما مؤهل لها اجابة لفو الدوران والتزوير والشهادات الجامعية المزورة كلها يدخل فيها والاسوأ من ذلك في امانات الولايات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 ما بيعرف غير الطماطم وناس مشتروت حاجة الثانية وفي اللحوم في ناس ما اللحوم ذاتها في الخضروات في الأكل والشراب بيختلفوا لكن الوحيد بيتفقوا عليه كل الناس الرغيف يخو تفقق بروميد البوتاسيوم عشان السموج المحسنات عشان يحسن الخبز وثبت أنها تضر وأنها أسباب لسرطانات وأمراض عديدة وبعض أصحاب النفوس المريضة والضمائر الميتة يريد أن يغنى وأن يتسوق على حساب جثث وصحة وحياة المسلمين لا يمكن أن يعقل هذا ولا بد من من إيقاف كل هذا الباطل والحكومة سعت أن تمنع هذا ووضعت القوانين ووضعت اللوائح لكن بقيت الأمانة الداخلية كيف ألا يتصور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 يسمح بعض الناس أن يضيفوا هذه المادة مع علمهم أنها قاتلة إلى هذا الحد يخبر ليه كم شوال بخد فوق بيقع على المعلقة يعني المادة دي بيكثت ما خطر قال ليه كم شوال بيعجنوا بمادة المادة دي بيشيلوا منها بيقع على المعلقة والصحة نفسها أمانة وهذا من الأمانات التي ينبغي أن تراعى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما فتحت البلاد خاصة بلاد فارس جمع في المسجد ذهب رهيب وأي جندي يجد شيء يأتي به قال إن الذي أدى هذا إنه من الأمناء أي زوجاب حاجة ذهبك تردأ يعني ما فجد السحاجة إن الذي أدى هذا إنه من الأمناء فقال له علي بن أبي طالب إنهم ينظرون إليك فإذا رتعت رتعوا وإذا أديت أدوا ودلأسف الشديد يقول بعض الناس أنه لا يمكن أن تسير أمور وأن تسهل قضاياه في أضابيل المكاتب إلا بما يسمى بالتسهيلات والرشوة. يقول لي يعني أوقف شغلي يقول لك يا شيخنا الرشوة حرام ما يقول الله لكن أوقف شغلنا ما في طريقه يقول لك معقول إلى هذه الدرجة أنا والله لا أعتقد ولا أظن أنه يمكن أن نصل إلى حد إلى هذه المسألة. هل يمكن أن نصل إلى هذا الحد؟ يا أخوانا القضية أن الأمة قبل اللوائح تحتاج إلى الوعي باللوائح ويعطيك مثال بتاع الحركة يوقفك ويعملك مخالفة المفروض يكلمك ويوجهك أسان التالي ما تعمل مخالفة لكنه فهمه لأنه ظاهر بالدون قاله نسبة من الجزء يوقفك. كان لغي العربية سليمة من أي حاجة يكون زهجان زهج سليم أمشي أمشي أمشي قولك أمشي, أمشي. يكون زهجان لكن يتمنى خطأ معقول يكون في مسؤول بتعامل مع رأية يتمنى خطأهم ليه؟ لأن الهدف المال وليس نشر الوعي يعني هو بوقفك وبيتمنى أنك تكون مخطئ ويفتش لغي الخطأ ده يطلع لك من وين وين يا عاين بي جاي الخطرات يقول لك شغل الخطرات اللوحة ليس مكسورة بالجنبه ايه ايجني رجل عشان عشان الالف والله دي مشكلة كبيرة ما في مانع ان يعاقب المخطئ ولكن ان يوجع حتى لا يتكرر الخطأ اما دفع المال معناها الغرض تحصل المال وليس نشر الوعي يا اخوان سنظل ندفع الثاني سيدفع عليهم وثاني وبالناس الدليل على انه اخطأ شنو يقول لك لما قطعوك وصل واحد قلت لك حمزة من كدائر تاني ما ممكن تطعوه قال لك أي ذو الأجيك تطلع عليه الوصل ده هل ده حل المشكلة ما الغرض الغرض الحفظ على أرواح الناس سلامتهم سلامتهم هذا طيب مرجو ليه هذا من الدين ومن مقاصد الشرعي أن نحافظ على العربات ما ندخل العربية ممكن تضر الناس في الشارع ما ممكن إذن يقدر يسوق ممنوع من السواقة لكن هو ما بيعرف السوق وينقول أنه سوق ثاني هذا أظنه غير منطقي وغير موضوعي الحاكم يفسد الرعية إذا كان هدفه المال لأن الرعية سوف تحاول أن لا تص أن تقوي من سلوكها حتى في المستقبل وسوف تظن أن الأمر أمر مال مش قروش؟ اديون وقولك لك وبعدك يسوي زي ما هو هذا لا يدفع لا يمنع الناس هكذا التربية المجتمع فاقد إنه تحيا فيه قيم ومعاني الأمانة إذا كان رسول الله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 عظام وجسام عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أرسل والي إلى بلد ليحكمها وبعد ستة أشهر أرسل الوالي قال ما حصلته قال جمعت مالا كثيرا الوضع يسمون شنو بلغة الاقتصاد يسمون ربط يقول لك حقق أعلى شنو يعني مدير الجمارك الناجح اللي بحقق أعلى ربط مدير الضرائب الناجح الذي بحق اعلى رب مش بيوحي المواطنين مش اللي لي بدي المواطنين يتعاملوا مع القضية بي نفس بي اللي بي بي بي بي أعلى رب قال له بي أعلى رب فأرسل إليه قال يا بي ما أرسلتك لتجمع بي الناس إن الله بعث محمد بي ولم بي بي ربنا ما نسى الرسول الشيطة القرش قل ما أسألكم عليه أجرى إن أجرى إلا على رب العالمين قرش ما قلنا قرشكم ما دايرة أنا داير أخلاقكم أنا داير أخلاقكم مقصود الولاية والحكم في الإسلام الأخلاق أنا داير أخلاقكم إن الله بعث محمد هادية ولم يرسله جابية ثم من أعظم الأمانات التي أراها تضيع أمانات حفظ الأسرار يقول صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود والترمذي قال إذا حدث الرجل أخاه حديثا والتفت كان أمانة كان أمانة بمعنى الحديث ذا معناه شنو ؟ ذو ذلك اللي موضوع دام عين كده عين كده اللي جمافيزون ما قال لك سر وكلمك بس تلفت وكلمك دبجأ أمانة إذا ضيعت هذا الكلام ضيعت الأمانة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 والمرأة تفضي إليه تحدثه ثم ينشر سرها د من أعظم الأمانات ما ما قال لك أمانة ساكت شوف إن من أعظم والله هذا كلام خطير لأنه د سر إن من أعظم الأمانات رجل عنده خصوصية مع زوجته يمشي يكلم أصحابه يقول لهم بنسوي كده وبنعمل كده أعوذ بالله هذا قال فيه النبي في حديث آخر شيطان لقي شيطانا في قارعة الطريق فقضى حاجته منها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 يعتبر الزول خاص الزول يصاحب الزول يمشي في بيته فتح لك بيته فتح لك بيته ابن عباس قال شنو يعلموا خائنة الأعين قال يستضاف في البيت فإذا أتت المرأة أطل بعينه ورأسه جات المرأة مشى داري شوفه دي في ناس البيت دخلوا جوا البيت شوف شوف قلمة الأمانة قلمة الطمأنينة الحصلت والأمن والسكينة دخلوا بيته وبعدين المرأة مشى وجاية هو عينها ساكت قال دي خائنة الأعين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 أن يكون هناك مسلم سلبي يعني في ناس ممكن يكون في هوا وغنى ورقيص ونوادي والسهر في باطل وهجي وشهوات ومنذات ونزوات ده ما بينفع لو بيجعل المستقيم وقاع الساكت ما بينفع في المرحلة الجاية بس مستقيم بيصلي وما بيعمل حرام لكن ما قاعد يقدم أي حاجة ده مرض ما بينفع المرحلة القادمة تحتاج إلى مسلم له دوره يقول خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه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 والله الليلة كان في محاضرة متأخرة قلت وين والله كان عندنا سيمينار السمينار وبتعامل. يخوانا مش الناس يشكوا في بناتهم لما يقول كلامنا فعلا قد يكون هذا حقيقة وانت عاملها بما ظهر بعد ما تحسن تربية خلاص عاملها بما ظهر اتأخرت عندها, عندها شيء؟ ممكن يكون عندها شيء فعلا لكن انا لا اوجه الكلام الى الاباء اوجه الكلام الى الطالبة نفسها اذا فعل ذلك هل تعتبر نفسها خائنة والشاب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 وصرف عنا سيء الأخلاق، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أن اللهم إن نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق اللهم إن نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسيء الأخلاق اللهم إشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم إشف عمنا عبد الواحد من المرابطين في هذا المسجد ومن المناوبين على الصلاة بالناس إماما في هذا المسجد اللهم إنه طريح الفراش